وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم الحديث رواه الإمام مسلم هذا الحديث. بدان الكلام حوله من درسين ماضيين وعرفنا انه مما تفرد به مسلم وان الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو النعمان بن قوقل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم يعني أنه إذا اتى بالأركان أركان الإسلام وتجنب الوقوع في الحرام فإن هذا يكفي في دخول الجنة بمعنى أنه يستوجب بذلك الجنة لأن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أن يدخل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أن يدخله الجنة فإذا قالها وجاء بما اوجب الله عليه من واجبات كاركان الصلاة وهو ان يقيم كاركان الاسلام وهو ان يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ان استطاع اليه سبيلا ويجتنب المحرمات وفي مقدمتها الشرك بالله ثم يجتنب الكبائر لان الشرك بالله يحبط الاعمال واقتراب الكبائر ينقص الايمان لكنه يبقى معه شيء من الايمان هذا الايمان اذا حافظ عليه استحق دخول الجنه اما ابتداء وإما بعد أن يطهر من مقترف من الذنوب لكن حديث النعمان بن قوقل مر بنا فيما درسناه شرح صحيح الإمام مسلم أن غيره سال النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبرهم بأركان الصلاة بأركان الإسلامي وأخبرهم بما يجب أن يجتنبوه قال بعضهم والله لا أزيد على ذلك شيئا ولا أنقص فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستحقون دخول الجنة بل بشر بعضهم بأنه من أهل الجنة من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاذا هذا الحديث جاء فيه من جوامع الكلم ما يدل على ان من دخل في الاسلام ونطق بالشهادتين كان له عند الله عهدا يدخله الجنه وكلما جاء وزاد من أمور العبادات والطاعات كلما استوجب بذلك درجات ومنازل في الجنة لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول لأهل الجنه ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها أو توزعوها بأعمالكم ولهذا الله سبحانه وتعالى يمنوا على المسلمين بالجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألكناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين هذا مقام العدل وأما مقام الفضل فإن الله تعالى يلحق الأدنى بالأعلى لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء لذلك من هذا النوع يمن الله تعالى على الذين يؤدون الواجبات وإن اقتصروا عليها وإن وقفوا عندها ولم يزيدوها شيئا من الطاعات لكنهم بذلك يستحقون الجنه لكن هذا الاستحقاق الاصل انه يعطى لمن قام باداء الواجبات وجتنب فعل المعاصي لكن من يقع في المعاصي فإن الله تعالى قد يغفر عن كثير منها كما قال جل من قائل إن الله, يغفر أن يشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعض الآثام قد تحدز الإنسان عن دخول الجنة اتداء فهو إن وهو مرتكب لها استوجب دخول النار وهذا متروك ومقيد لمشيئة الله جل وعلا إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ليطهره مما اقترفت يداه من الاثم حتى إذا ما طهر جسده من الآذام انتشل من النار وادخل الجنة انتشل من النار وادخل الجنة وهذا يكون بفضل بمن من الله تعالى وفضل حيث يأذن الله تعالى للشافعين ان يشفعوا له فيخرجوه من النار كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يعني في لأهل الكبائر فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علما بوجودهم في النار فرع وسجد تحت العرش عرش الرحمن وأطال السجود وأكثر من التسبيح والتحميد ويلهمه الله سبحانه وتعالى بما يحمده بها حتى إذا ما حمد الله تعالى الحمد اللائب يقول الله سبحانه وتعالى له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي يعني ما قد ألقي بهم ألقي ببعضهم في النار قال فيحد له الله تعالى حدا يعني يشفعه في نوع معين من العصال يقال له في المرة الأولى أخرج من النار من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان فيخرج من النار من كان على هذا القدر من الإيمان ويأخذ بهم إلى نهر يقال أنه نهر الحياة بحيث يغسلون فيه ويتطهرون فيه وتزول آثار النار منهم ثم يذهب بهم إلى الجنة ويبقى فريق في النار طائفة ما شملها هذا العفو فيعود النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر الشفاعة والطلب حتى يقال له كما قيل للأول أو في الأول ارفع رأسك وقل يسمى وسل تعطه واشفع شفع لكنهم يحدون له حد هذا الحد هو أن يقال له اخرج من النار من كان في قلبه نفقال حبة من ايمان وهكذا تتكرر الشفاعة حتى يقال له اخرج من النار من كان في قلبه ادنى ادنى ادنى مثقال ذرة من ايمان ثم ان الله تعالى يتجلى برحمته ويمتن على من قال لا اله الا الله فيخرج من النار هكذا يخرج اهل الايمان من النار وهذا يعني ان ممن قال لا اله الا الله واقام الصلاة وآت الزكاة يعني اقام الواجبات وامتنع عن فعل المعصيات او عن ارتكاب المحرمات قد يدخل منهم النار بسبب ذنوب اقترفوها ويكون النار لهم على سبيل التطهير فهي بمثابة الحدود في الدنيا فإن الله تعالى يطهر بعض العصاه في الدنيا بالحدود التي تقام عليهم فإن هذه الحدود إنما هي مطهرات وإنما هي ممحصات لمن يقترف الآثام والذنوب ولذلك عندما يقام الحد على مرتكب المخالفة وإن كان هذا الحد قتلا فإنه تطهير لمن أقيم عليه الحد تطهير له وحكمه بعد إقامة الحد حكم المؤمنين حكم المسلمين بمعنى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين هذا مقدار أو هذا نوع الحد. الذي يقام على العصاد فهو لا يقام بحكم أنهم كفار كما تزعم الخوارج أو بأنهم ليسوا بمؤمنين كما تدعي المعتزلة وإنما هذا الحد تطهير النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم المرأة الغامدية أو الجهنية كما جاء في بعض الروايات اخذ رجل حجرا ورمى به هذه المرأة فانتثر الدم منها على ذيابه فغضب من هذا الفعل ولعنها وقال لعنة الله عليها يعني ما يكفي انها وقعت في الزنا حتى أنها لوثت توبة هذا موجب لعنه لها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له لا تلعنها والله لقد تابت توبة لو وزعت على سبعين من أهل هذه المدينة لوسعتهم إذن فقتلها كانت توبة لها ومن أقيم عليه الحد في الدنيا لا يقام عليه ولا يؤاخذ ولا يحاسب على ذلك الذنب الذي أقيم عليه الحد فيه وكذلك من تاب من الذنب فإن الله تعالى يتوب عليه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن لما وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على ان هذه الاحاديث والتي جاءت فيها ان من يقوم بعداء الواجبات ويمتنع عن فعل المحرمات يستوجب دخول الجنة قال هذا يعني حكم الله لكنه وردت احاديث تفيد بان بعض الناس قد يفعلوا هذه الأفعال إلا أنه أيضا يستوجب النار لمخالفات وذنوب ارتكبها قال وقد ذبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة كقوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطعون لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم فالذي يقطع رحمه قطيعة الرحيمين تكون سببا في حجبه من دخول الجنة يعني ابتداء لكنه بعد أن يحاسب على ذلك يدخل الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه لا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مذقال ذرة من كبر يعني المتكبرين لأن هذه من صفات وخصائص الشياطين ومن يتصف ويتكبر ويتجبر تشبه بالشياطين واستوجب دخول النار وقوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا وهذا الحديث جاء فيه أفلا أعدلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افف السلام بينكم فانه يعني اخبار عن ان من اسباب دخول الجنة التواضع لله جل وعلا ويفشاء السلام ويلقاء السلام على من يعرف من لا يعرف لأن هذه موجبات دخول الجنة يعني ابتداء وإلا فإن من يخالف ذلك ويموت على الإسلام يستوجب دخول النار بسبب هذه المخالفات التي ارتكب وأمره موكول من الله جل وعلا إنشاء آخذه وإن شاء غفر له قال والأحاديث التي جاءت في منع دخول الجنة بالدين حتى يقضى يعني أيضا من الأحاديث التي تدل على أنه ليس مجرد الاقتصار على فعل الطاعات واجتناب المعاصي يدخل الجنة بل لا بد من وجود الأسباب وامتناع يعني وانتفاء الموانع فإن من الموانع من دخول الجنة ابتداء الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يموت عليه دين يبقى مرهونا بدينه حتى يقضى عنه أو حتى يقضي عنه وليه قال وفي الصحيح إن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة يقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا وهذا أيضا مما يدلنا على أن هؤلاء لا يدخلون الجنة ابتداء لأن حقوق الناس وحقوق الآدميين الله سبحانه وتعالى لا بد ان يستقضيها من اصحابها ممن اقرفها لاصحابها فاما ان يعطى من حسناتهم وان ان يؤخذ من سيئاتهم وتطرا على حسنات على سيئات هؤلاء الاخرين واما ان يكرم الله جل وعلا صاحب الحق بان يعوضه ويعطيه ويعفو او من اجل ان يعفو عمن اخذ حقه فيكون هذا ايضا من باب امتنان الله جل وعلا وتفضله على بعض عباده ممن يموت وعليه حق نعم ما سمعت الحق نعم كابر إن كان أكله بالظلم يحاسب عليه لأن هذه الحقوق لا يشترط فيها يعني أن يكون المظلوم مؤمنا لأن الله جل وعلا لا يحب الظلم ويجازي على الظلم ويعين المظلوم وإن كان غير مسلم لان الله جل وعلا يقول اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وما دام الله حرم الظلم على نفسي ويقول الله ولا يظلم ربك احدا وما ان الله ليس بظلام للعبيد كل ذلك الفاظ عامة تشمل كل مظلوم وكما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عندما وصى معاذا فقال له ايه واتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب وقوله دعوة المظلوم لفظ عام يشمل كل مظلوم وان كان غير مسلمين وقال بعض السلف إن الرجل الذي يحبسه عن باع على باب الجنة مئة عام بالذنب كان يعمله في الدنيا فهذه كلها موانع وهذا القول الذي نقله عن بعض السلف يعني إن كان مستندا إلى دليل فذاك ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد يعني جاءت احاديث بشرت بان من مات وهو يقول لا اله الا الله يدخل الجنه ومنها حديث صاحب البطاقه الحديث المشهور انه يؤتى برجل يوم القيامه ويؤتى بين يديه بتسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر كتبت فيها آثام ولم يكتب له فيها حسنة واحد فعندما تعرض عليه ويسأل أتنكر منها شيئا فيقول لا يا ربي ثم يهيئ نفسه لدخول النار لأنه يعني ما سجل عليه بعضه كاف في دخوله النار فيناديه الجبار سبحانه وتعالى أن اصغر فإن لك عندنا حسنه فيقول يا ربي وما تجزي وما تغني حسنه أمام هذه السجلات فيقول الله سبحانه وتعالى انه لا يظلم عندنا يظلم عندنا احد فتوضع السجلات في كفه من كفتي الميزان ثم يوتا بطاقة هذه البطاقه قد كتب فيها انه قال لا اله الا الله فتوضع البطاقة في كفة ويوضع الأعمال الأخرى 99 سجلا في كفة فتطيش الكفة التي فيها 99 سجل وترجح الكفة التي فيها قول لا إله إلا الله هذه الحديث وأمثالها تحمل على محملين إما أن الله سبحانه وتعالى يدخل أصحاب هذه الأعمال والذين اقتصروا على فعل الطاعات يدخلهم الجنة ابتلاءا وذلك بفضل منه وامتنان ويعفو عن كثير أو أنه يدخلهم الجنة بعد أن يقتص منهم ما فعلوه في الدنيا من آثام بحيث ينالهم ثواب تلك الأعمال التي عملوا وما بقي أو ثم إن الله تعالى يغفر لهم بعد ذلك ويخرجهم من النار ويدخلهم الجن فهم إما أن يدخلوا الجنة ابتداء وإما أن يدخلوها بعد العذاب. قال ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت والقائل أبو ذر رضي الله عنه وإن زنا وإن سرق قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنا وإن سرق قال هذا لذا يعني كل مرة يقول أبو ذر وإن زنا وإن سرق كأنه يريد أن يستدري ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك بان يقول له وان زنا وان سرق ثم قال في الرابعه على رغم انفي ابي ذر على رغم انفي أبي ذر وما على رغم انفي ابي ذر يعني يقول وان لم يرضى ابو ذر بان الله يدخله الجنه لأن أبا ذر استخدم في ذلك يعني منطقا عقليا كيف يدخل الله الجنة من يعني لم يصن نفسه عن ارتكاب الموبقات وفعل المعاصي لكننا نحن نعرف أن الأصل في من يدخلهم الله جل وعلا الجنة إنما يدخلهم من أجل التوحيد يدخلهم من أجل قول لا إله إلا الله ولذلك من قال لا إله إلا الله ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله استوجب بها الجنة وأما ما يرتكبه من آذام فإن هذه الآذام تكون طهرة هذه الآثام لها طهرة تطهر بها سواء كانت بالمغفرة أو بأن الله تعالى يعاقبه ثم بعد ذلك ينتهي مصيره إلى الجنة قال وفيهما يعني وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه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 والنار حق من كان هذا اعتقاده قال ادخلها الله الجنة على ما كان من العمل يعني فانه يستوجب دخول الجنة وان كان قد ارتكب اعمالا واثاما الا ان هذه الاعمال وهذه الاثام هي في مشيئة الله ان شاء غفر له وان شاء عدمه قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو أبي سعيد يعني الخدرية رضي الله تعالى عنه بالشك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يبقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن النار فيحجب عن الجنة أي بمعنى أنه إن مات وكان هذا آخر كلامه وقالها عن اعتقاد فإنها تكون سورا في دخوله الجنة ما لم يشك لأن الشك في هذا يبطل أو ينقص من هذا الإيمان قال وفيه يعني وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة قالوا في المعنى احاديث كثيرة جدا كلها تدل على ان الاقتصار على الشهادتين موجب لدخول الجنه لان هذا اصل مقياس يعني الفرق بين اهل الجنه واهل النار وهو ان من آمن بالله استوجب دخول الجنة ومن كفر بالله استوجب دخول النار والأعمال التي يقوم بها العبد لا شك أنها تزكي إيمانا وتزيد منه ولذلك يتفاوت الناس في الجنة بحسب أعمالهم وإلا فإن قول لا لا إله إلا الله محمد رسول الله عن النطق بالشهادتين يكون هو بمثابة مفتاح الجنة وأن من كان هذا حاله يستوجب دخول الجنة وما زاد من أعمال يرتفع بها في درجات الجنة الأصل أنه إذا قيل لا إله إلا الله يعني ينضاف إليها شهادة أن محمد رسول الله لأن الاقتصار على قول لا إله إلا الله لا يكفي الأصل أنه لا يكفي بل لابد أن ينضاف إليه شهادة أن محمد رسول الله لكن لما كان قول لا إله إلا الله يستلزم شهادة أن محمد رسول الله لأننا ما عرفنا كيف نقول لا إله إلا الله إلا من خلال هذا الرسول الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة فكان من اللازم على من قال ومن علم ومن عرف حكم لا إله إلا الله أن يشهد بأن محمدا رسول الله وكذلك من شهد أن محمد رسول الله فإن شهادته تتضمن وتقتضي أن يقول لا إله إلا الله لأن من عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله وبعده ليعلم الناس قول لا إله إلا الله فإذا هو لا يعرف النبي إلا إذا عرف أنه مرسل من عند الله فيكون معرفته لشهادة أن محمد رسول الله متضمنة لقول لا إله إلا الله يقول اليهود والنصارى اليهود والنصارى طبعا الذين كانوا قبل بعثه النبي عليه الصلاة والسلام تكفيهم بأيمانهم أو يكفيهم إيمانهم بموسى وبعيسى ولا يطالبون بأن يقولوا أو بأن يشهدوا أن محمدا رسول الله أما من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يطلب منه لماذا؟ لأن من قواعد إيمانه ومن واجبات إيمانه برسوله أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه ما من نبي إلا وقد بشر امته ببعثه النبي عليه الصلاه والسلام والزمهم لانه متى ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيجب عليهم ان يتبعوه ولهذا قال الله تعالى وإذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه هذا من كمالي ومن تمامي رسالتهم فإذا أراد هذا النصراني أو اليهودي الدخول في الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهل يكفي ذلك أو لا بد من أن يتبرع من دينه السابق نقول إذا كان دخوله بالاسلام منطلقا ويعني وجاء بسبب ايمانه بنبيه وبتعاليم نبيه فلا يحتاج الى ان يتبرئ من النبي لانه يعلم ان نبيه لو كان موجودا بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم لما وسعه الا ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر والله يا قال له يا عمر لو ان موسى ابن عمران كان حيا ما وسعه الا, إلا اتباعه لان هذا الذي اخذه الله عليهم من نتاعه لكن اذا كنا نعرف ان هذا النصراني خالفه أوامر دينه كما هو الشان الآن حيث إنهم يزعمون أن عيسى ابن الله أو أن عيسى هو الله أو أن عيسى يعني ثالث ثلاثة وأقنون من الاقاليم الثلاثة وغير ذلك مما خلطوا فيه في عبادتهم فمثل هذا لا بد أن يتبرأ مما يخالف دين الإسلام لأن نصرانيته التي هو عليها مخالفة للنصرانية التي جاء بها عيسى عليه السلام فلا بد ان, أن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام نعم لما أتيك كتب من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم هذا القيد يعني هل له مفهوظ الواقع هذا قيد اقراري لان من الذي جاء مصدق لما معه من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورساله محمد صلى الله عليه وسلم فيها تصديق لما مع لما مع اليهود والنصارى ولا ما فيها إذا هذا القيد ما يمكن يكون له مفعول لا يكون يعني قد الناس بالسهلة. ها يعني الناس لا هو المراد به يعني هذا القيد زيادة في الايه؟ زيادة في التأكيد يعني هذا الرسول الذي من شانه أنه ذكر في كتبكم وجاء ايضا مصدقا لما معكم لان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من امور كلها فيها تصديق لما معه هذا القرآن يذكر لنا قصة عيسى عليه السلام ويبين واقع عيسى ويذكر لنا قصة موسى عليه السلام ويبين واقع موسى وأنما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مما جاء به جاء به موسى وعيسى في كتابيهم نعم نعم قالوا في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لمعاد نعم ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار وهذا كما جاء في الحديث المشهور يقول معاذ رضي الله عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا فهذا دليل على أن من مات لا يشرك بالله يستوجب دخول الجنة يعني وإن لم يتمكن من فعل طاعة قال وفيهما يعني في الصحيحين عن عتبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله يعني حرم على النار عن تأكله وأن تعذبه بحيث إنه يخلد فيها وإلا فإن ممن يقول لا إله إلا الله قد يدخل النار لكن دخوله للنار إنما هو دخول تطهير فقال طائفة من العلماء إن كلمة التوحيد سبب مقتضن لدخول الجنة وللنجات من النار لكن له شروط وهي الاتيان بالفرائض وله موانع وهي اتيان الكبائر قال الحسن يعني ان للا اله الا الله شروطا فاياك وقذف المحصنات لان قذف المحصنات من الكبائر وروي عنه أنه قال هذا العمود فأين الطنب أو فأين الطنب الطنب بالنسبة للعمود الخيمة عندما تشد يكون لها عمود لكن تحتاج إلى أوتاد يثبت قيام هذا العمود فهذه الطنب هي بمثابة الانتراب أو تال قال فأين الطلوب قال حبل طويل يشد به سرادق البيت يعني أن كلمة التوحيد عمود الفسطاط والفسطاط عن الخيمة وكان لا يثبت الفسطاط بدون أطنابه وهي فعل الواجبات وترك المحرمات وقيل للحسن يعني البصري إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة يعني كان الكلام فيه إجمال وقيل لوهب بن منبه وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة على بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح إلا له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك قال اشبوا هذا ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سلعا لا إله إلا الله هل يضر معها عمل كما لا ينفع مع تركه عمل فقال ابن عمر رضي الله عنهما عش ولا تغتر ها ايش عندكم النسخه اللي عندنا فيها عش قال رواه ابو نعيم في الحليه من طريق ختادة بن دعامه السدوسي قال سئل ابن عمر وقتادة لم يسمع من ابن عمر يعني فكأن الحديث منقطع وهنا لا يقال انه مرسل وانما يقال هذا الحديث ايه منقطع النسخة اللي عندكم فيها ايه اعمل ولا تغتر وهذا ظاهر بدلا من كلمة عش لأن كلمة عيش لا لا يدرك لها يعني لا يعرف إيش الغرض منها لكن أنت عليك ألا أن تكتفي بكلمة لا إله إلا الله بل لابد أن تبادر بالعمل إما بالقوة وإما بالفعل يعني لأن بعض الناس قد لا يتمكن من الفعل عندما ينطق بالشهادتين يموت او انه لا يتمكن من كل الافعال كما جاء في قصة حالثة او في قصة حنظلة غسيل الملائكة في يوم احد انه لما سمع الحرب و اسلم وكان حديث عهد باسلام ثم خرج من توه وقاتل فقتل فهذا نعم هو اسلم لكنه عمل وعمله كان مصبا في الجهاد ولذلك كانوا يلغزون به ويقولون رجل دخل الجنة ولم يصل ولم يسجد لله ركعة او سجدة لكن ما عمله من خصائص الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله يعتبر أيضا شيء من العمل وهذا ما يؤيد قول ابن عمر رضي الله عنه ما يعمل ولا تغتر يعني بمجرد أنك قلت لا إله إلا الله وقال الطائفة منهم الضحاك والزهري كان هذا قبل الفرائض والحدود وبالحقيقه ان يعني هذا الكلام ان يقال قبل الفرائض والحدود فيه نظر لان الاسلام منذ ان شرع ومنذ ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس تقول لا اله الا الله وتعمل نعم كانت الأعمال التي يعملها الناس على سبيل النافلة والتقرب إلى الله لكنها فرضت فهذه الصلاة فرضت قبل الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لم يقل ذلك قبل إيه؟ قبل أن تفرض الفرائض. بل قالها بعد أن فرضت الفرائض إن كان قالها قبل أن تفرض الفرائض فيكفي أن يقولها الإنسان ويعمل لها وإن قالها بعد أن تفرض الفرائ أن الفرائض فلا بد من العمل لا بد من إيه من عمل الفرائض. وقال الطائفه منهم الضحاك والزوري كان هذا قبل الفرائض والحدود فمن, فمن هؤلاء من أشار إلى أنها نسخت يعني هذه الأحاديث نسخ الاكتصار على مجرد قول لا إله إلا الله ومنهم من قال بل ضم إليها شروط زيدت عليها وزيادة الشرطي هل هي نسخ؟ ام لا خلاف بين علماء الاصول فيه خلاف مشهور بين الاصوليين وبهذا كله نظر يعني هذا الذي قاله الضحاك والزهري وغيره فان كثيرا من هذه الاحاديث متأخر يعني ورودها بعد الفرائض والحدود النبي عليه الصلاه والسلام لما قالها لي ابي هريره وقالها لمعاذ بن جبل معاذ بن جبل من الانصار وابو هريره انما اسلم في عام خيبر فيكون ما قاله قاله ما قاله محكم وليس بمنسوخ وقال الثوري نسختها الفرائض والحدود فيحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء ويحتمل أن يكون مراده أن وجوب الفرائض والحدود تبين بها أن عقوبات الدنيا لا تسقط بمجرد الشهادتين فكذلك عقوبات الآخرة ومثل هذا البيان وإزالة الايهام كان السلف رحمهم الله يسمونه نسخا وليس هو بنسخ في الاصطلاح المشهور يعني كانه يريد أن يقول ان هذه الأحاديث كانت مجملة وأن أحاديث أخرى فصلتها وبينتها ضي من باب الإجمال والتفصيل أو الإبهام والتبيين وقال الطائفة هذه نصوص هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقولها بصدق وإخلاص وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها على معصيه يعني أن قول لا إله إلا الله مع التصديق بكل ما تقتضيه هذه الكلمة ومع الاخلاص بحيث انه يعني يقولها خالصا من قلبه يمنعه من الوقوع في المعاصي كما انه يمنعه من الاهمال في ترك او في انتقاص الواجبات بل قول لا اله الا الله يحمله على الاخلاص وعلى الطاعه وعلى العمل فعندئذ لا يبقى معها إصرار على معصية ولا يبقى معها تهاون عن فعل طاعة قال وجاء من مراسيل الحسن يعني البصري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزك عما حرم الله وروي ذلك مسندا من وجوه أخر ضعيفة يعني أنها من قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي قوله من مراسيل الحسن دليل على أنها هي من قول النبي مرفوعه لكنها كما هو معروف عند علماء الحديث أن مراسيل الحسن ليست بشيء لأنه من صغار التابعين وأن جل رواياته عن التابعين عن الصحابة رضوان الله عليهم قال ولعل الحسن أشار بكلامه الذي حكيناه عنه من قبل إلى هذا فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيه قال فإذا فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده إجلالا ويرسخ فيه تأله الله وحده إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوكلا ويمتلئ بذلك وينتفي عنه تأله ما سواه من المخلوقين ومتى كان كذلك لم يبقى فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريد الله ويحبه ويطلبه وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإرادتها ووساوس الشيطان فمن أحب شيئا أطاعه فمن أحب شيئا وأطاعه وأحب عليه وأبغض عليه فهو إلهه فمن كان لا يحب ولا يبغض فين كان لا يحب ولا يبغض إلا لله ولا يوالي ولا يعادي فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا لله ولا يوالي ولا يعادي إلا له فالله إلهه حقا ومن أحب لهواه وأبغض له ووال عليه وعاد عليه فإلهه هو هواه كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هو هواه إلى آخر الآية قال الحسن هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه وقال قتادة هو الذي كلما هوى شيئا ركب وكلما اشتهى شيئا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى قال ويروى من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وكذلك من أطاع الشيطان فان من اطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده، كما قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين، فتكون عبادته طاعته. قال فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق. معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما يريده الله ومتى كان في القلب شيء من ذلك كان ذلك نقصا في التوحيد كان ذلك نقصا في التوحيد وهو من نوع الشرك الخفي ولهذا قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى لا تشركوا بي شيئا يعني في سورة العنعام اي لا تحب غيري فكأنه اعتبر, اعتبر محبة غير الله شرك مع الله جل وعلا وبالحقيقة لو نظرنا إلى أن هذه الحديثة التي جاء فيها الإخبار والبشرة بأن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة لا يمكن أن نتصور أن إنسان يقول لا إله إلا الله ولم تتحرك مشاعره نحو معنى لا إله إلا الله ولا يتصور أن إنسان يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله عن علم قد يكون يقول لا اله الا الله وله تعلقات يعني قد يتعلق بها لكن ذلك عن جهل فهذا لا شك انه يخدع او يقدح في قول لا اله الا الله لان من قال لا اله هذا فيه نفي نفي الألوهية عن كل ما يخطى يخطر في البال أنه إله فإذا قال الا الله أثبت ذلك كله لله جل وعلا فكان معنى قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله ولا أحد يستحق الألوهية إلا الله ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله فإن من قال لا إله إلا الله وتهيات نفسه لتحقيق معنى لا إله إلا الله هذا هو الذي يستوجب دخول الجنة إن استطاع أن يفعل ذلك فعل وإن لم يتمكن من فعل ذلك فإن ما تعلق بقلبه وإنما استقر في نفسه من معنى لا إله إلا الله كاف في أن يدخله الجنة كما جاء الأمر في هذا الذي جاهد في سبيل الله يوم أن قال لا إله إلا الله انطلق لتحقيق معنى لا إله إلا الله وكان تحقيقه لمعنى لا إله إلا الله في الجهاد وكذلك من قال لا إله إلا الله وعمل شيئا مثل يعني من يدخل في الإسلام ثم يموت قبل أن يحين وقت الصلاة نقول له إنه قال لا إله إلا الله والله سبحانه وتعالى أعلم